بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال ثم الإعراب الإعراب طبعا عرفنا الخلاف فيه من خلال أنواع الإعراب قلنا الإعراب ينظر إليه من جهتين هناك من ينظر إليه على أنه أمر معنوي وال.